من قرع هذا الدعاء رفع الله له سبعة وسبعين نوعا من العذاب اللهم إني أسألك أمنع وإيمانا وسلامة وسلاما ورزقا ومعرفة ورحمة لا يغادر تنبا أسألك الهجى والتقى والعفبة والغنى صل على محمد وآله يا خير من رودي فأجاب ويا خير من دعى فاستجاب صلى الله عليه وسلم يا خير من أطيع فأثاب يا جليس كل مترحب معك ويا أنيس كل متقر يخروبك ويا من أكرم من صفة أفعاله والكرم من أجل أسمائه وأعذني وأجرني من النار وارزقني صحبة الأخيار إنك ملك جبار عزيز غفار كريم ستار اللهم إن مستجرك فأجرني ومستغيثك فأغفني وَلِاسْتَعِيكَ رُبُكَا تَعِيدُ وَلِاسْتَن رُبُكَا فَأَنْقِبُهُ وَلِاسْتَانُ سُبُكَا فَانْظُرُ وَلِفَتَرُ شُبُكَا فَأَوْشِهِ وَلِفَتَرُ سُبُكَا قَاصِبُهُ فعف فَكْفِنِي ومشتتيبك فتب علي ومستغفرك فغفر لي فإنه لا يغفر الدنوب إلا أنت يا من لا تضره الدنوب ولا تنقصه المغفرة يغفر لي ما لا يضرك واعطي ما لا ينقصك إنك وحار رحيم صل على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين دعاء لحسن الخاتمة يقرأ هذه الآية كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تجل قلوبنا بعد إذا هديتنا وهدنا من ذلك الرحمة إنك أنت الوهد